Book two. Padesát čtyři. Arbaťun BYCH päťsund. Chtěl bych koupit nějaký DÁREK Chci AN Ashtari nějaký أريد أن أشتري هدية على ولكن أن لا تكون غاليا كثيرا. ولكن أن لا تكون غاليا كثيرا. مجانا كوكابلكو. ربما شنطة يد. ربما شنطة يد. Jakou barvu byste chtěla? Aý lawnin Černou, hnědou nebo bílou. Aswad, bunni aw abyad. Aswad, bunni aw abyad. Větší nebo menší? Kabira a saghira. Kabira aw صغيرة. مُوَجِّهْ سِيَبْرَهْلَدْ نَوْدْ تُطْتَوْ. لِي أن أرى هذه؟ أتَسْمَحُ لِي أن أرى هذه؟ يسكوجة. هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ نبسكوجنك أو هل هي من جلد صناعي؟ او هل هي من جلد صناعي؟ samozřejmě <سؤال> skóže من جلد طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعا هي obvlášč kvalitní هذه نوعية ممتازة هذه نوعية ممتازة أعتقد كيسكutchesny فلمي لفنا. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. تتساملي هذه تعجبني. هذه تعجبني. Sachudua. Saa chuduha. Mohu ji případně vyměnit. Hal jumkinu an astabdilaha idalazim. Hel jumkin an astabdiluha i dale azim. Samozřejmě. Bittakid. Bilta kid. Zabalíme ji jako dárek. نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. تمام هلا هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق.